اذَا يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يُطَهِّرُكُم بِهِ وَيُذْهِبُ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ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 وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِلُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ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 فَسَيُم فِقُونَهَاثُ م تَكُ عَلَيْهِم حَصرَةَ ثَُّ يُغْلَبُون وََّذينَ كَفَرُون إلَ جَهَنَّ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 فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ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 1. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 2. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا 3. إن الله مع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 اننهم لا يعجزون واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدوا والله وعده وآخرين من دونهم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 والله غفور الرحيم وان يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم